أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وَاللَّيْسَ تَعْفِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّا عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوهُمْ مِمَّا لِل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 المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية